lor والله longo وَإِذْ جَعَلَ الرُّكْنَ لَكُم فلا ka <laughs> седьм L kan be hanngọ lelenzu كبأت آل فرعون والذين من قبلهم كلموا mm -hmm. And <laughs> وَإِمَّا تَقَافَنَّ مِنْ a uh -huh. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن مرضوا إِنَّهُ عَزِيزُ الْحَفِيْفُ يَا أَيُّهَا um <laughs> tum hala la la la sa